بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنزل قومك من قبل أن ياتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه واطيعون يُؤْخِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ وَلُو كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَاوُدُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَذُقْهُمْ دُعَاء فاني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم بهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا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 وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَجِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِّنْ خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُلْقُوا فِي النَّارِ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا انك ان تزرهم يضلوا عبادتك ولا يلدوا الا فادرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تذق الظالمين الا تبارا